بِئْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ اَنفُسَهُم اَن يَكفُروا بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ